الأول. الكتاب الاول أ و ل ل ل ك ت ا ا ب أ و هو م ب الكتاب ح ث ا ومباحث ا ل أ ق و ا ل ثم تعرفتم على السنه ة وفيها مباحث الافعال ثم درستم الكتاب الثالث وهو الاجماع الان نحن س ن ب د أ بالكتاب الرابع وهو ا ل ك ي ا س هذا الفصل كله منحصر ي ه تظهر ب ر ا ع ة المجتهد وفيه تعرف ث ق ة المجتهد لماذا ل أ ن القياس ة كما ذكرنا لهم هو ع ب ا ر ة عن معقول النص الامام الغزالي عليه ر ح م ة الله تعالى في كتابه المستصفى و ج ه ا ل دلالتي الى أ ر ب ع ة أ اخرى إ م ا د ل ا ل ة النص إ م ا د ل ا ل ة المفهوم إ م ا د ل ا ل ة البحر و المفهوم القلب م إ م ا د ل ا ل ة معقول النص معقول ليش؟ معقول النص ا ل م ع ه و ل ي ش ساكون القياس هذا, القياس هذا منحصر في حاجتك <تصفيق> ايش ا ل ح ا ج ة ا ل أ و ل ى الحاجه ا ل أ و ل ى هما ا س ت ب ا ط اله ل تمام تخريجها وتنقيحها يسمونه تخريج وتنقيح المناطق تمام دي وحده بعد ما ن س ت ف ل ط عله تمام بعد أ ن نستنبط ع د أ ن ن س تمام ن ب ت جمعي نحقق وجودها في الفرع نحقق وجودها في الفرع هذا الثاني نسميه تحقيق الايش م ن ه تمام, تمام؟ اذا القياس كله م ن ح ص ل في ح ا ج ت ن في ماذا في استدخال العله و هناك وسائل ا س ت خ ا ل العله م ا ذ يسمونها تسمى ب م ث ا ل ك ليش بعد ذلك ن ت ع ر ض و مدى وجود هذه ا ل ع ل ة في الفرد بمسميه تحقيق م ن المناطق ط تحقيق ا من قال هذا الكلام أ ن القياس كله ي ن ح ص في ه ا ت ي ن الحاجتين اظهر هذا سيدنا ا ل إ م ا م الغزالي في كتابه هذا المسمى أ ش اساس هل القياس يقول فيه سيدنا ا ب م ا ه ي وذلك يقول اعلم اننا شرطنا ل ن ظ ر ه الخليه في المسائل ا ل ق ي ا س ي ة التي يظن أ ن ه ا م س ت ن د ة على إ ل ح ا ء فرع باصل ل ج ا م ع فوجدناه منحصرا في فن أ ح د ه م ت ن ق ي ق مناط ق ل ح ك م والثاني تحقيق مناط الحكم تمام اذا حدث الانطلاق اذا عرفت هذا فهذا الكتاب الرابع ك في القياس ع ب ا ر ة عن ث ل ا ث ة أ ث ن ا ء ا ل ث ر و ث ا ل أ و ل نتعرف على القياس وماهيته من خلال م ع ر ف ة أ ر ك ا ن القياس ا ل أ ر ب ع ة الاصل حكمه الفرع العلم اصل وحكمه اثنين فرع ث ل ا ث ة إ ي ش إ ل ا ر ب ع ه هذا ا ل ث ر و ث ا ل أ و ل من هذا الكتاب ا ل ث ر و ث الثاني سنتعرف كيف يستنبط ا ل م ش ت ه د العلم من الذي يحق له أ ن يستنبط ع ل ة ا ل م ش ت ه د المبارك فقط هو الذي يستنبط ع ش ما وسائل الاستنباط مبحث كامل سياتي معنا اسمه مسائل ا ل ع ل ة وهذا هو الثلث ذلك وهذا هو ا ل ش وهذا هو إيش؟ الفلم الباهي اسمسميه اه س ا ل ك العلم الله عليك ترميم اذن الفتن قالت الى ما تنقال وما ثلاثه اثلاثه مسالك العلم بعدها ما يركزوني أ س ا ل ك م سؤال من الذي له الحق بالقياس من الذي يقس ها ها هيو م ش ت ه د مطلق فقط م ش ت ه د ا ل م ش ت ه د ما في أ ح د غير ا ل م ش ت ه د المطلق ها ن ها ل د ر ر ق ك ي ها ل خ ي ا يقوم على ح ا ج ت ي ها ها ها ط ا ها ها ها ها ها ها ها ع ا ة في ا ها ها طيب اما ا س ت ب ا ط ا ل ع ل ة فلا يقوم بها إ ل ا من م ش ت ه د المطلق أ م ا ا س ت ب ا ط ا ل ع ل ة أ م ا ت ح م ل ق ه و ء العله فيقوم بها م ش ت ه د المذهب م ش ت ه د مذهب نسميه المجتهد المقل نسميه ا ل م ش ت ه د المذهب ت م ا م نسميه م ش ت ه د المذهب نسميهم ع <تصفيق> ن ح ن ا ل ش ا ف ع ي ة ب ا ل أ ص ح ا ب نسميهم عندنا أ ص ح اصحاب ب نسميهم أ الوجوه ولهذا ونسميه ايضا مشتهد التخريج ايش نسميه مشتهد التخريج ولهذا الذي يقوم به مشتهد المذهب من في الغالب يطلقون عليه تخريجا ولا يطلقون عليه قياسا وهو في ح ق ي ق ة الامر قياس في ح ق ي ق ة الامر قياس او لا قياس في ح ق ي ق ة امره ل ي قياس لا تفرقوا ا بين منصبين بين منصب المجتهد المطلق والمجتهد المطلق حظه عليه قياس تمام اذا عرفتم من ي قيس تمام همم تمام و عندنا بدها نحن شاف ع ي ش و اقوال ل ل إ م ا م واوجه للاصحاب كيف جربها ا خرجوها على اصول وقواعد ا ل إ م ا م التي هي ع ب ا ر ة عن علم استنبطها من ا ل إ م ا م قاسوا قاسوا ما لم ينص عليه ا ل إ م ا م على ما نص مهمة. بعد ذلك اسمعوا استقر... استقرت المذاهب المذاهب ا ل ا ر ب ع ة وانتشر و صيتها وكثر اتباعها وما تركوا عله من نصوص الكتاب و ا ل س ن ة إ ل ا واستنبطوها وحصل ا ل آ ن في نهضه امنيه ايش ب يسوون حصل بينهم ا ل ت ن ا س و صار نشاء فن جديد يسمى بفن ا ل خ ل ا ف ي ة فن متعلق باصول الفقه اسمه إ ي ش ا ل خ ل ا ف ي ة والمشتغل به يسمى بالخلافيه في, في كتب خ ا ص ة كل تقسيم خلافيات الغزالي له كتاب الخلافيات ما من حرمين له كتاب الخلافيات الاسد انها م ف ق و د ة ما نجتهد في الكتب و نقلا عنهم ما وجدناها طبعا ما من حرمين له كتاب ا ل أ س ا ل ي ب كذلك ابن سينا إمام ا ل ل غ يشير يكفي الى كتاب رب ف ا ل ع ش ا في الخلافيات ت ا هو ذلك الفن الذي يذكر فيها ت م ا الخلافي مذهبه ومذهب غيره ويرد على أ د ل ة غيره وذلك العلم الذي بواسطته يستطيع ت م ا الخلافي ا ل م ح ا ف ظ ة على أ د ل ة منهبه من, من أ ن يهدمها المخالف من أ ن يهدمها من رغم أ ن ي اهدم هذا حالي وهذا كيف يتم الدفاع بواسطه اصول ن ا قلنا نكون البداية الكروب أ في الفرقه ل ثنين؟ مجتهد ا ي ة لا؟ تمام؟ ت أصول أمام الجدلي أمام ل كيف يعلمك ة بالجدلي الاعتراضات التي يجيبها تاتي تساتي بها الخصم و كيف ترد عليها كتاب آ خ ر م ن ا نعم هنا كتاب آ خ ر ما اسمه هنا كتاب اسمه ا ل م ع و ن ة في الجدل ايش اسمه ا ل م ع و ن ة في ليش؟ الجدل م ع و ن الشرافي يعني اسحاق الشرافي صاحب المهذب صاحب اسمه ا ل م ع و ن ة في يش؟ في الجدل يذكر لك الاعتراضات و ي د ر د عليها تمام فاذا إ ذ كان أركز معي كيف عليها معي ف تُنُد إ كان القياس ومن أ ع ظ م ا ل أ د ل ة ب ل ا شك أ ن الاعتراضات التي ترد عليها اعظم فترد على ا ل أ ص ل وعلى الفرع وعلى العله ولما كانت أ ع ظ م الاعتراضات ترد على العله افضل ولها بابا شموه ايش قادح العله ايش سموه ق و ا ض ح العله يعني الاعتراضات التي ت ق ر أ على العله وتقتحم فيها وهذا هو الكتب ا ل ا ر ص ا ر ن ث ل ا ث ة أ ث ل ا ث ه القياس وما هي د ه مساله العله ق و ا ض ح ة العلم هو كتابه القياس البلد وشمس تعال واضح أ ي ض ا من الكتب الاخ تعبت معونه في زياده الشاذ ر م ص ب و ح مصبوح هذا ع يوعدي معك م ل ن الكتاب باني نجيب م ا ر ف ع د يعني ن وضابط ل ي ه نجيب ك محمد اعتراف ر ا ا ب انام ث ا طيب بعدو اذا صارت مباحث هذه ا ل م ا د ة كم ث ل ا ث ة ن القسم <تصفيق> ا ل أ و ل القياس وماهيته القسم الثاني مساله ا ل ع د ة القسم الثالث م ا و ا ض ح العله هذه ب ر د ل س ا م ث ل ا ث ة تمام طيب ه ي ا اسم هل هذه المشهد ركز معي في هذا العصر تنبغ من ا ل آ خ ر هل ت ي مثلا ً تجيب بروقك لما تجي دائما هكذا دائما في ا ل م ح ا ض ر ة نسوي تطبيقات تمام أ ي قياس لا ب نجري ل و ا ح د يسوي له دفتر يجمع القياسات كلها بعدين واحد يغلط في الارتباط في نظم قياس كله غلط ما يعرف يجيب أ ص ل ولا فرع ولا علم راسك صفر سوي نفسك صرلك نفسك تبت أ ي خ ي ا س ده بتحسن نظره تمام اول م ا ت م ع تماحل الفرع هنا بنطاح ا ل أ ص ل وحكمه أ ن احنا هذا الفرع سنحمله على ا ل أ ص ل وحكمه وهنا بنسميه المعنى الجامع ما بنسميه عنه ليش ل أ ن ا خ ي ا س لا ث ة تقسى خ ي ا س عنه د وقياس خلاله و خ ي ا س ايش شبح ف ب ن ع ف ر بالمعنى له ا ل ج ا م ل ان أ ك ث ر الاصولين ف تعليقهم ل ل د ر ا س يقولون الحاق فرع باصل م ع ن ن ى أ بمعنى ف ر ا ا ذ في حبه؟ م الجامع ر ا ن ي ي ولكن ا س مرضى ج ا ء و ا إ ل ى ع ب د ا ل ن ب ي س ل الله عليه ولكن هذا هو المسلسل ولكن ه و ا من ا ل هو ا ل م ا ل ه وألبان س ل بشرب البول الابلي تمام للمريض م ا م شخص مريض لحادث التدارب تمام يجوز ان يشرب بول ا ب ي هذا الحديث ينص على ل بابه ف ل يشرب و من أ ب و ا ل ه ا وانت باميه إيش الحاله ن ا إ ي ش المعنى والله حاجه الدداويه هذه يسمونها ر خ ص ة هذه تسمى ر خ ص ة لماذا ل أ ن ه ا على خلاف ا ل أ ص ل هل يجوز الواحد يتناول ا ل ن ج ا س ة دلت أ ح ا د ي ث اخرى على أ ن ه ا ايش مولد اشرار ثم جاء هذا يرخص هذا حديث جاء على خلاف ا ل أ ص ل يرخص في ح ا ج ة الدداويه ذ ا نسميه ر خ ص ة تمام عرفنا الاصل تمام أ ص ل هذا دل عليه الحديث او لا واستنطفنا منه معنى مكان أ ي واحد جاء مريخ قال والله مالك علاج إ ل ا أ ن ه يتغسل بقول الحمار、بحاجة. لازم هذا جرحك يغسله بقول الحمار ب ا يبرع عنده سرطان او عنده تمام جذاب قال والعلاج تغسل بول الحمى ا هل ه يغسل ج و ز هل بول ا ل ح م ا تفهم؟ ه الحديث انما ورد في بول العش لكن مش المعلم فيه وانه قولهم ر ي ض ل ح ا د ه العش إ <تداول> ذ اذا إ توقف على التداوي على بول الحمار إ ذ ا نقول ذ ا سنلحق هذا الفرع الذي حدث لنا وهو تنام التداوي ببول الحمار سنلحقه بهذا في الحكم هذا الحكم يجوز لا هذا يجوز إ ذ ا توقف العلاج لا يجوز إ ذ ن الحقنا هذا في هداف هذا المعنى الجامع وهذا يسمونه قياس في الرخص الرخصه الخزوعيه إ ذ ا أ د ر ك ت علتها يعني بعض الرخص تدرك علتها م ع ق و ل ة المعنى وبعض الرخص ليست م ع ق و ل ة المعنى ف إ ذ ا كانت ا ل ر خ ص ة م ع ق و ل ة المعنى يجوز تمام افتي اشواش و إ ذ ا كانت غير م ع ق و ل ة المعنى لا يجوز القياس إيش عليها خلافا ل ل ح ن ف ي ة الذين لا يجوزون القياس من رخص كيف استكثر من ا ل أ م ث ل ه بالقياس أ ص ف ر أ ص ل ه حكمه مع أن ا ل شارك تكون م ل ا ح ظ الملاحظات على هذا, هذا المقياس تمام طيب إ ذ ا تركنا تمام إ ذ ا المشتهر استنبط ع حكم ثم استنبط ع د ه فتعدى هذا اذا ناتي اذا ن ب د أ على بره ويتعرف على تعريف القياس وحجيته و أ د ل ة ح ج ي ة القياس و ا ل ق <تصفيق> ي ا س الحدود والعبارات والقصد وتقدمات ا ل ب ح ق د و م ش ا ل ب هذا كله في ا ل م ح ا ر ة ه والشابه لماذا م ا ل لنا اذنوب في البلاد لما تبكرنا يوم السبت في ساحه القمر لكن هذا خلاصتها هذا خلاصتها الله حسنًا بسم لقد جمعين القياس هذا دليل شرعي ويطلق أ ي ض ا على فعل المجتهد فعل الذي يقومه المجتهد قاده القياس وعلى فعل المجتهد باعتبار إ ض ا ف ه إ ل ى المجتهد القياس ه ب اعتبار ذاته تمام الرمش لا تنافي وياتي معنا ان شاء الله قال الكتاب تمام تمام ب ا ل ل غ ة قال الكتاب الرابع في القياس من ا ل أ د ل ه ا ل ش ر ع ي ة تمام وهو لغه ا ل ت ق د ي ر والمشاركه وهو ل غ ة التقدير والمساوه ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يطلق القياس ب ا ل ت ق د ي ر تمام تقول لست الثوب بذراع يعني قدرته بذراع تمام ويجزم من التقدير ا ل م س ا و ة يعني م ا ا لو كترت بذراع لن يساوي ذراع تمام والمساواه من قوله فلان لا يقاس بفلان يعني فلان لا يساوي فلان اذن ب ا ل ل غ ة التقدير تقول قست الثوب ب ذ ر ع ن ي قدمته بذران ويجزر منها ا ل م س ا و ا ة والمعنى الثاني ا ل م س ا و ا ة تقول فلان لا يقاس بفلان الا يساوي ف وهو مشترك ل ق و ي بين هذين ا ل م ع ن ى مشترك بين هذين、المعنين. التقدير م ع ن ا ل والاصطلاح ل ا ا ل آ ن بيعرفوا بالاصطلاح الاصولي وسيذكر لنا ت ع ر ي ف وسيذكر ل ن التعريف تعريفك ا ا ل أ و ل تعريف صاحب جمع الجوار والتعريف الثاني تعريف ش ي خ ي الفمال كلهما سيذكر تعريف تعريف لنا سيذكر ت ع ر ي ف آ خ ر وهو تعريف شيخه ا لكمال الدنيا لماذا س ي ذ ك لنا تعريفين لانه س ي ذ ك لنا التعريف باعتبار إ ن ه فعل مشتعب وصور اخر في, إن في حكمه معلوم أ ن أ ن ا حكمه سنحمله عليه في ح ك م ه م ايش السبب ل ا ب ت ع ل ي م قال حمل معلوم على معلوم معنا متصور و القيام باش م ل ه ج الموجود و المعلومه طيب لا بمعنى المتصور أ ي م معنى ح ف ل معلوم على م ع ل و م أ ي إ ل ح ا ق ه به اسمع إلحاقه. اي إ ل ح ا ق ه أ ي إ ل ح ا ق المعلوم ا ل أ و ل الذي هو الفرق به على ا ل م ع ل و م ا ل ث ا ن ي الذي هو الاصل الحقه به بماذا في حكمه ي ش حكمه دائما نقطه ا ل ا ص ر وش حكمه سنلحق الفرع بلا ه ب حكمه ما السبب ل ل م س ا و ا ة الذي هو الفرع في لمساواه الفرع الذي هو المعلوم ا ل أ و ل له أ ي ا س م ع ل و م الثاني بماذا في ع ل ة حكمه يعني في ع ل ة حكم الثاني ب أ ن توجد ب ك م ا م ه ا في المحمول لا توجد ب ك م ا م ه ا في المحمول وهو ليش وهو الفرع عند من عند الحامل من هو الحامل قال وهو ا ل م ش ت ه د مطلقا هو الذي يستنبط من نصوص الكتاب ونصف و مقيدا ً ا ل م ش ت ه د المقيد في المذهب يسمى م ش ت ه د المذهب يسمى م ش ت ه د التخريب نحن الشافعي أ ص ح ا ب الكتب نسميهم ا ل أ ص ح ا ب نعم من هو م ش ت ه د المذهب هو الذي يخرج س ت ط ي ا ل أ و ج ه في منهب إ م ا م ه على أ ص و ل إ م ا م ه كان يقيس ما م ما, ما لم ينص عليه على ما نص عليه لوجود عله ما نص عليه لما لم ينصه ع ل ي تمام هذا التعريف ش ت م ل على أ ر ك ا ن القياس ا ل أ ر ب ع ه وقف إ ل ي ه ا الحامل حمل معلوم من الفرق على معلوم هو ا ل أ ص ل تمام لمساوته ا له في ع ل ة حكمه حمل معلوم على معلومه يعني الحاق يعني هذا الزبد ا ل أ ص ل وحكمه لمساوته ا له في عله حكم, حكم العلم عند الحامل يعني القائس ذ ي ل ا ل آ ن ي ق و ل له بشبه اسمعوا لا تبدو ع ق و م ان ه القياس تمام ت م اما م قياس صحيح واما قياس غير صحيح ك ا س د والقياس ا ل ك ا س د هو الذي ظهر غلبه القياس ا ل ك ا س د هو الذي ظهر يشغل وهو الذي خالف مجمعا عليه خالف مجمع عليه هذا مهضت غلطه، هذا قياس تمام هذا نقول إيش؟ قياس فاسد قياس إيش؟ فاسد قياس فاسد تمام طيب فنحن انما فاهنا ل م ا ن ا زيد عند الحامل ليشمل القياس الصحيح في نفس الامر والفاسد في نفس ا ل أ ر ض الصحيح حتى يشمل الصحيح والفسد ما دابه تمام هذا صحيح عند موجود باعتقاد الحاكم خ ا ص هذا قياس صحيح قال الحمد معلوم على معلومه بمساواه ل في ع د ة و د بعده ن ا ل ن ك م ه عند من سواء وافق نفس ا ل أ م ر او ل ل م ن ا م وافق نفس الامر ي ق لانه ن لا نعلم أ قبل طهول فساده معمور ما من نعلمه؟ منطلق منه فاسم. دمام. هذا ما نعلمه؟ ل أ به معظم ما عظيمة محلية. عندنا قاعدة تقول القاعدة ما محلية. تقول القاعدة به. ولهذا اشتهاءه نقول تقول لنكون تقول يوقف لا فتخية. فتخية؟ معناها باختصار ليس اجتهاد م ش ت ه د ب ح ج ة على م ش ت ه د آ خ ر ف ا ل قياس الذي ق ا ص ه هذا المجتهد ليس ب ح ج ة على هذا المجتهد ا ل آ خ ر ل أ ن هذا مبني على ظ ل وهذا مبني على ظ ل وليس هذا الظن اولى من هذا ا ل ظ ل نحن ن ر ي د ن ق و ل ل ك م أ ن الاجتهادات كلها قبل ظهور غفلانها وفسادها تمام م ع م و ل بهذا م ع م و ل بهذا طيب طيب قال إن هذا التعريف يشمل القياس الصحيح والقياس ليش هنا يقول ليش يقول لنا تمام وافق ما في نفس ا ل ع م ر أ و لا ا ل آ ن لما قاله عند الحان فسادها فساد معمول به يعمل به م غ ا ل صحيح ولهذا انت عندك من القواعد انه كل ما قال في القياس الجيد ينقض فيه قضاء القاضي وما ينقض فيه قضاء القاضي لا يجوز فيه, فيه, فيه. التقليد لا لا لا. إ ذ اذا إ أ ر د ن ا ان نشمل القياس الصحيح أ و غير الصحيح نقول من م س ا و ا ت ي له في عده ف م عند ا ل ا م ذ ا أ ر د ن ا القياس الصحيح ما في نفس الهوس و نحذف عند الهيام ن هذا هل التعريف ي ا ه ر له منه هل هذا خاص بالقياس الشرعي لا أملك؟ في شرع في المساعد له لا هذا ا ل آ ن ا ل ا ص ي ا ف ع ب ا ر ة ع ل ى ت ع ر ي ف ي د ك على انه ح م د فعله فعلي ليش دروس ثم يقول لك وحتى شيء هنا يقولوا حتى أمنا أخبرنا في المتحدة حتى شيء هنا شيء هنا ا ل آ خ ر ع م ا منه الف مالب نبنا هذا ا س ك ن د ر ي ن ي أ خ ذ حياته و ا س ت ق ا م بمكتبها وقال م ك ا ت ب على م ض ا ن زمان به واحد جديد جديد علماء الفلاح يقول بعضهم عنه واحد يقول لك لا شفت ما بطن لعناه لا شفت هل تاخذون عقاب الناس بعتك عظيمه هذا شيء الامام علي بن هارون ا ا له كتاب في اصول الفقه وله اسمه التحرير في و ص و ل الفقه الجامع بين الصلاحي ا ل ح ن ف ي ة والشافعي المختار وله شرح على ا ل ه د ا ي ة وصل فيه إ ل ى باب ا ل م ك ا ل ه من أثناء ا ل وله ق ا قتال له متن جميل جدا في أ ص و ل الدين اسمه ا ل م س ا ي ر ة خ ا ص ة في ه قراءه سيد ا ل إ م ا م بن ر ز ا ي د وله شروق وحواسي ا ل م س ا ي ر ه مثل المشايره هذا كمان ابن الوقت و... وكان شيخ صاحب طريقه هذا كمان ثم طريقه فيه وعنده ونصاب كان شيخا س م ا ب الخانقه الشيخويه تولى في... أولى... بشيختها ق ا ل وكان لا يسير ابنا متطيسا يعتبر طيرسا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 قال الكمال ابن القران ا س ك د ر ل ج ا م ت الاسكتليه قال مصر اسكتليه جزء عليه الذهب و ا س ت ق ا ت في مكه قال بصير قال مكه كلهم بمجرد ان يتحول هو أ ص ل ه مصدر ت ح و ل إ ل ى م ح ص ن ر م و ط ن ه لازم يستفيد كلها عش واحد ايش تعريف الكمال منهما قال وحج شيخنا ل ك م ا ل منهما بغلاسه م م تعريف ا ل م ا لانه ل ل أ ن ماذا قال م س ا و ا و ة شيء فعل المجتهد م ا مساواه مساواه م ح د <تصفيق> لاخر محل الاول للبرد ل في ماذا في ع ل ة ح ك م في ع ل ة ح ف م ايش من ح ك م شارعي اول ل إذاً أ حاجه هذا خاص بالقياسه شرعيه لانه أ صبح ب أ ن ا ل ع ل ة ع ل ة ح ك ر ما لازم افشل ثاني شيء قالت ه ذ ا ت ع ي ف الكمال ا ب ن ه وما بعشه مساواه ت <تصفيق> م ح ل <تصفيق> د ا ل آ خ ر بعده ح ق م شرعيه دوله مختازه محدد أ و ل ا ل ف ر ق و م ح د ل ثاني الاصل أ بعده الحكم شرعيه ثم يقول هذا ت ع ر ي ف وهو لا يشمل غير ا ل ش ر ع ي لا يشمل غير ش ر ع لكنه أ خ ص ر وهو لا يشمل غير ش ر ع نعم ل أ ن ه غير في عدتي ت م ا م ثم يقول اشبيل ز ه ا ل ف ك ه ا لكنه أ خ ص ر من الحد ا ل أ و ل اخصر اقتصر من الحد الاول المفروض يكون أ ط و ل منه ذ ا د ل قال لا يشمل غير شرعي و خ ص ر من الحد الاول نعم شهوات حد الاخر قال ثم قال و أ ق ر ب إ ل ى م ب د و ل ل قياس ا ل ل غ ة الذي ضرب ي ا ن ه أ ق ر ب إ ل ى م ب د و ل ل قياس اللغوي يا اولى لان القياس ا ل ل غ ة ايش التخطيط والتخطيط هناك مباشره دابه ك ل م ة إ ي ش المساواه ايش المساواه باسره ف ل ا ئ ي ثم يقول وسالم اول شيء قال ل ف ت ن ه أ ق ص ر من الحد ا ل أ و ل واحد اثنين أ ق ر ب إ ل ى مدون القياس ا ل د ل و ي ث ل ا ث ة ايش شارك مما أ و ر د على الاول أ و ل م م أ ى ا ل أ و ل ا ل إ ي ر ا ض الإيراض معناه الاعتراض لكن في هناك اعتراض الورد على الحد ا ل أ و ل فيه اعتراف ورد على الحد, الحد الاول ف ي عليه اعتراف ف ي عليه ايش اعتراف تمام فنذكر الاعتراف ثم نذكر الجرس ايش الاعتراف قال الاعتراف على الحد الاول ي ق و ل لك ايش الاعتراف يقول لك الحمل ت م عرفتم كنتم حملوا معلوم على معلوم الحمل فعلي ا ل م ش ك والقياس هذا ع ب ا ر ة عن دليل نصبه الشارع نظر فيه المجتهد أ و لم ينظر فيه المجتهد معناه كلامكم هذا ان القياس ما يكون قياس إ ل ا اذا نظر فيه الى المجتهد والاصل أ ن القياس هذا من ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة تمام من ا ل أ د ل ه ا ل ش ر ع ي ة نظر فيه المجتهد أ و لم ينظر فيه الى المجتهد هذا هو الاعتراض الذي ورد على التعريف له اين وجه ا ع ت ر ا ض قال و س ا ل م ن عن ما أ و ر د على ا ل أ و ل عشرون على وجه من أ ن الحمل فعل م ج ت ه د فيكون القياس فعله مع أ ن ه أ ي القياس د ل ي ن نصبه ا ل ش ر نظر فيه المجتهد أ و لا النص هذا ا ل إ ش ك ا ل إيش ا ل إ ش ك ا ل المتعه إ ش ك ا ل م خ ت و ب بانه حمل, حمل المشتري ان القياس هو حمل المشتري معناه أ ن ه فعل المشتري في ا ل ح ق ي ق ة أ ن القياس هو دليل نصبه المشتري نظر فيه المشتري او نظره الشارع نظر ف ي المشتري او على وجه ا ل ا ع ت ر نحن الجواب عن هذا انه لا بلان ل أ ن ه القياس باعتبار ذ ل ك دليل نصبه ا ل ش ر وباعتبار إ ض ا ف ت ه للمشتهد هو فعل لا ه لا ا س م ه لكن جواب ا ل إ ي ر ا ن ي الان منجيب على الايراني, الإيراني عن العتراف لا تنال لا بل ا ن ف بين كونه فعل ا ل م ش ت ه د ونصف الشارع ا ي ا ه دليل لانه باعتبار ذاته الدليل وباعتبار اضافته للشارع ب ا ع ت ب ا ر اضافه للمشاهد ونصف انه فعل ا م ش ه د وباعتبار ذاته دليل نصبه الشارع هذا كله الان ت عرفنا ي القياس في اللغه عرفنا بعد ذلك تعريفين القياس تمام تعريف جمع الجوامع وتعريف الكمال ابن ا ل م ه ا ر ا ت تمام طيب الان بعد هذا بيتحدث الان عن ا ل ن ق ط ة اللي ب ت ص ي ه معنا هي حجيه الاقياس دلال... ح ج ي ة الاقياس ا م ع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 المتقدمون هؤلاء لما يتكلمون يتكلمون في كل شيء م ا في الشارع ف ي غ ا ب العشر لما تكلموا في ا ل أ خ ب ا ر أ ت و ا بالخبر من أ ص ل من حين ا ش أ ت الكلام ل أ ن يصير خ ب ر سواء كان خبرا ص ا ل ح أ و خبرا يشغل ا يؤسسون العام لما يتحدثون عن القياس هل هو حجه في سائر في لك سيقول لك القياس أ و ل ح ج ة في ا ل أ م و ر ا ل د ن ي و ي ة بالاتفاق المعتدل بالاتفاق أ ي أ م ر دنيوي ح ج ة في مثل الظل مثل الارض انت لو اكلت بر وانت كنت جائعا فينتفع جوعك مثل لو اكلت وش تنقش هذا على هذا كلهم طعام يرقب اي اسم من المعده كذلك أ ي ض ا ً الطب مثلا عندهم القياس هذا رقم اخر ف إ ذ ا كان هذا الدواء نافع لعلاج المال و مكوناته كذا وكذا وكذا إ ذ ا هذا كذلك ل أ ن ه يشترك ن ا ل ر ق م المهن مثل مكونات هذا مثل مكونات هذا إ ذ ا هذا علاج مثل هذا علاج طيب نحن الان نحن شكله لهم ه نحن ولكن ا خ ل ا يهمنا ي ان الاحتياج ف الشاكل لك ل ا الاتفاق حجه في ا ل غير الامور د ن ي ي و ة أ م ا ل أ غير ا ل د ن ي و ي ة الشرعية مثل الأمور ف هذا موضع خلاف الأمور على أنه بالجريء فالظاهريه ليست ب ح ج ة شرعا هذا ر ا ي من حجر ه من حزم ظاهر ا ل ق و ل الثالثه ا ل ح ن ف ي ه قالوا القياس بجهه انت في ثلاثه ا ل أ ر ب ع ة الحدود الكفارات الرخص ا ل ت ق د ي ظاهر هذا القياس ليس حجه ة ليس ح ج ليس حجه في هذه الارض فما م عند من عند الحل نحن منقول عند الجمهور القياس حجه في سائر الامور الشرعيه في كل ما ادرك م ا ك ا ن معقول المعنى له ع ل ة أ ص ل ه له ع ل ة أ د ر ك ت عله حكمه فهو يجري فيه القياس سواء ك ا ن من الحدود من ا ل ك ف ر ا ت من ا ل م ص ا ص ب من التقديرات كله ما يجري فيه ايش يجري فيه التياس حتى في ا ل أ س ب ا ب ف حتى في اصول العباده, في أصول العبادة. يجري ايش يجري التياس تمام يجري ايش يجري التياس ما ندخلها امثله كلها لانه كنا عبده طيب مش دليل ا ل ح ج ي ة دليل ا ل ح ج ي ة دليلين ت ت صاحب ا ل د ل ي ل ا ل أ و ل ا ل إ ج م ا ل والدليل الثاني قوله ع ل ى فاعتبروا ي ا ق و ي ا ل أ ا ص ا ر اعتبروا اعتبروا أ م ر أمر, أمر ب أ خ ذ الاعتبار والاعتبار هو القياس تمام الاعتبار هو القياس والاعتبار مامور به اذا الانقياس مامور ه تمام ايش معنى ان اعتبروا قال يعني عمار يقولهم انتم تكذبون اعتبروا بمصير هابيل فاذا ك ذ ب ت ا مثل ما كذبوا س ي ح ص ل لكم مثل ما حصل و ا ل ج ا ب ة إ ن ه ؤ ل ا ء م ك ذ ب و ن هؤلاء م كذبون يعني خيسوا انفسكم بهم خيسوا انفسكم بهم موضوع الشاهد فاعتابه ا و ر ا و ر بالاعتقال الدليل ا ل أ و ل وهو ا ل إ ج م ا ع نقل في السنه كسر الاجماع قال وقع اي قياس وَبِلْجَنْكُونَ في الامور ا ل د ن ي و ي ة ك ا ل أ غ ذ ي ه مثل ا ل أ غ ذ ي ه ومثل الطفل مثل أ ن نقيس طعاما على طعاما في شده ل ل و ء مثل ا ل ن د و ء ع ومثل ء و أ ن نقيس دواء ع بدواء اخر آ ل أ ن ه علاج قال وقعنا في غيرها ا ل آ ن من خلال ما بعد ه خلال ما بعد وكذا في غيرها في الشرعيه الاصلح ايضا حجه في ذلك الامور الدنيويه حجه في الاصلح سيذكر لنا الان دليل دليل اول اناف الله والاجماع يعني اجماع هذا سكون اجماع سكون ليش اول اصلا الصحابه عملوا ب ا ل ق ل ا س 私はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはたはたはた اما استاذ في مناط من دبله من دب القياس من الصحابه ن ا دمهم محمول على انه قياس مع النص أ و أ ن ه قياس فاسد غير صحيح ليس لذات القياس ان <تصفيق> <تصفيق> عمر كتب لابي موسى الاسعي قال اعرف ا ل أ ش ب ا ه و ا ل أ م ث ا ل ثم ع م ل إ ل ى أ ح ب ه ا و أ ش ب ه ه ا في الحق فيما ترى في تمام المشهول أبي موسى عملية بالقس الكتاب لسيدنا الصحافة طبق أبي لش لأسعلي هو هذه في كثير نقرأ أقصد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كثير من الصحابه به يعني مقياس انظر مرجع الضمان متكررا ل حال حال كونه متكرر العمل منهم شارعا حال الثاني مع سكوت باقي مع سكوت باقي ل أ ن هذا اجماع سكوتي م ع سكوتي والاجماع السكوتي عرفتم بما سبق معكم في البصل الماضي أ ن ه إ ج م ا ع و ح ج ة في ا ل أ ص ح أو لا إ ج مع ا وحجة سكوت الباقي أ ن الذي ا ا ل ض نعت ليش بالسكوت الذي هو الضمير يعود على السكوت أ ي الذي هو السكوت في مثل ذلك من الاصول العامه ة هذا يدل على ا ل ش ك و ت يدل على و ف ا ق ع ا د ة هذا الوفاق عقلي شرعي لا هذا عاده ربما ايش عاده هذا سمي إ ج م ا ع ش ك و ت ي بعضهم عبر عقل عنه اجماع ش ك و ت ي وبعضهم أ ط ل ق ا ل ع ب ا ر ة <تلقى العبادة> وقال اجماع وقال إ ج م ا ع وقال إنه إ ج م ا ع وقال عندي هذا الكتاب استدل الجمهور ب أ ن الصحابه تكرر منهم القول بالقياس والعمل به من غير ا ق ا ذ ذلك اجماعا منهم على أ ن القياس ع ن د ه يجب العمل فيه ファイトが一番大きな声を聞いています。 هذا هو إ ي ش الدليل الثاني ارقص معي ن الدليل الثاني فاعتبر قال وقوله تعالى الدليل الثاني من ا ل ق ر آ ن فاعتبر وجه الدلاله انه أ م ر بالاعتبار والاعتبار هو القياس إ ذ ا القياس مامور قياس مامور هل معنى الايه هذا الاعتبار قياس الشيء مش اعتبر هذا بهذا قس هذا بهذا ما من في ا ل آ ي ة يعني قيس وراءه وساقوم في هذا في ماذا في ما حصل له لك؟ فسيحصل سيحصل لهم في حال تكذيبكم وعدم إ ت ع ا ب ك م لامر ا ف ر ح ه يمتنع عقلًا، ي القياس لكن العقل ما يمتنع شرعا العقل قال ما, ما يجوز العقل هذا لا يسلم له فقال به واحد سنجيب يسمى ان الله اثنين وقيل لا يجوز شرعا وهذا قال به ا ل ظ ا ه ل ي ه ي د خ ل و الاشياء كلها تحت العش تحت ن ص و ش ت م ا فاثبت القياس اللغوي ثلاثه وقيل يمتنع ان كان غير جريء يمتنع سيء هذا منسوب لداود الظاهر هذا منسوب لداود الظاهر أ ر ب ع ة وقيل يمتنع اسمعوا وقيلة يمتنع وقيلة في الحدود والكفاره والرخص والتقديرات و هذا راي من حلمي قال لي امتنع في هذه ا ل أ ش ي ا ء ايش عندكم يا ح ن ف ي ن قال ل أ ن ه لا يدرك فيها المعنى قم يعني لا تدرك فيها عليها ليست م ع ق و ل ة لا المعنى نحن نرد على الحنفيه مهمه لا ترد على الحنفيه نقولهم والله الذي لا يدرك فيه المعنى لا نقيسه والذي يدرك فيه المعنى نقيسه تمام بس انتهى ونحن نرد عليهم الحنفيه و انتم ق س ت م في الرخص ايش سووا فرخص خاصه تمام ق ا ص ه و في ليش فرخص ا ل م بنذكر ليش بنذكر مثال منهم إ ن شاء الله بعد شوي طيب نركزوني أ ن ن ا الان بنسوي بنطلب د عملها ا ف للقياس ر خ ص ما م نتيب أ ة ل ل في الرخص أ و ل لك قاصر الخصر لو احد ق ا س ر الخصر يقول لك الاستنتاج أ ح د ب ا ل أ ح د ا ث ثابت من نصره الجوز الاستنجاب ب ه و ل ا ج و ز الاستنجاب بها قياسا على أ ح د ا ث وجود المعنى ا ل ج ا م ع شو؟ جامع قارئ ق ا ر ذ الاتلاف وتعرف المعاني الجامعه العلل حاول تعرف العلل عند المقابل تكون فقيه تعرف اين مدركها اين سميه المعنى الجامعي ن س م ه المدرك نسميه المنار نسميه نسميه و لش؟ المناطق اعتبار آ خ ر ي س م ل ق ا ع د ة تمام طيب ت و ا ز الاستنجاء طيب إ ذ ا نحن نبغى نقول إ ذ ا ا ل ف ر ح جواز الاستنجاء بغير ا ل أ ح ز ا ب قياسا على ماذا على الاستنجاء ب ا ل أ ح ز ا ب ايش المعنى الجامع جامل قارع فاضل هذا يسمونه قياس كلش ي و ل ك في التمييز ن ا ك مجموعه ك ب ي ر ن ا ل د ا ل ه ن م و ه ي ر ا ك مجموعه كبيره ه ن ا مجموعه كبيره ن ا ك م ج م ي ن ا ك م ج ه ك ي ا ك م و ه ي ا ك م ع ه ي ر ه هناك م ج م و ب ر ا ك م و ع ه ي ر ا ك م و ع ه ك ب ي ر ن ا ك مجموعه كبيره هناك م ج ع ل ى ج و ا ه ب ي ر ا ل ع ر ا ك م ج ي ا ك م ه ي ر ه ه ن ا م ج ي ش ا ل م ع ه ك ي ن ا ك ح ا ة ايش م ع ك م ا ي ش رايكم راح ب يسوي ت م العلم م ا ة جواز ة بيع العرايق تمام ر ت النص ع دل على إ ي ش النص دل على التبر لك رخصه للي صار سنه من التبر لك طيب هل يجوز في ا ل ع ل ة جوازنا ي ش ش و ا ء ج و ز ايضا في ا ل ع ن م قياسا ً على الثمر المعنى الجامع تمام كل منهما تجيب فيه ليش؟ ليه الزكاه هذا, هذا قياس فيه ليش؟ الرخص قياس في ي ش ا ل ق ي ايضا س ف ليش؟ والرخص طيب ي أ ً د م ل الحديث إ م ر أ ة كانت م ر ي ض ة قال للنبي صلى الله عليه وسلم اشتريت في ا ل إ ح ر ا م جوز, جوز النبي ا ل ا ش ت ر ا في ا ل ا ر ح ا م اللهم محلني ا ح ي ن وحبستني تمام يجوز ان ه يشترط ا ل إ ن س ا ن في ا ل إ ح ر ا م يجوز ان يتحلل تمام لكن هذا جواز ا ل ا ش ت ر ا تمام في ا ل إ ح ر ا م لعذره المرض ه ل ا الديانه يمتص عليها هل علي يجوز الاشتراط تمام ي ق ا س عليه جواز الاشتراط لنفاذ د واحد ي يعلم يجوز سياساً علينا ايش النفقة قال الفلوس العيلة؟ المشقة لله تخلص المريض المشقة يقدر و ما أن يكبر النفقه غ ق ت ت يجيب فلوس منهم هذه كلها قياس ل ش ه ذ ا ه ي ا هو الرخص إ ذ ا هذا ا ل أ ص ر وحكمه ل ا المعنى الجامع ذا الفرع هذا نسميها قياس لماذا الرخص طيب في الرخص هذي كذا طيب نجيب ق ي ا س الارض في الكفارات نجيب ق ي ا س ل م ا في الكفارات、واحد. في ا س ب ا ل ك ف ا ر ة النص ا ل آ ي ة ا ل ق ر ا ن ي ة دلت على وجوب ا ل ك ف ا ر ة على القاتل خ ط أ أ و لا تمام القاتل خ ط أ هذا دل ت النص عليه أ و لا ا ل آ ي ة ا ل ق ر ا ن ي ة إ ن م ا دلت على وجوب ا ل ك ف ا ر ة في حقمه القاتل إ ي ش خطأ خطأ هي ق ا س و ا عليه وجوب ا ل ك ف ا ر ة على القاتل عبدالله وجوب ا ل ك ف ا ر ة على القاتل ع م د ا ل ل ه م ا ل م عن ى الجامع ك ل م ن ه م ا قتل بغير حق قتل بغير بغير حق قتل بغير ايش حق شمال؟ هذا قياس في ش ب ا ل ك ف ا ر ة ق ي ا س في ا ل ك ف ا ر ة القياس مثل المعين تمام في الحدود مثل وجوب الحد على الزاهد تمام أ ي ض ا وجوب الحد على اللاعب ل ح د ل ل ل ى ا قياسا على ماذا على الزاهد حد اللي واضح ا ل ح د ل ا اين المعنى الجامع كل منهما علاج في فرج تمام كل منهما علاج في فرج تمام إ ل ا ج في فرج هذا م ح ر ر إ ل ا ج في فرج م ح ر ر تمام م ث ل ا وجوب القطع على ا ل س ا ل ق نقول هنا وجوب القطع على النباش قياسا على ا ل س ا ل ق ل أ ن م ع ن ى الجامع كل منهما ماذا أ خ ذ للمال خفيه من حفظ مثله هذا قياس ايضا في ا ل ا ب قياس في ي ش في الحدود اما إ ذ ا قياسهم ا خ ا ص بالحدود الآن كياس في ا ل ت ق د ي ر ا ت التقديري قياس بالتقديرات ماذا ب ل ك ز م ع ي ن الشافعيه قاسوا ب ل ك ز م ع ي ن اوجبوا كزمعين اوجبوا تمام قدموا نفقه ا ل ز و ج ة على ا ل م و ش ق مبديه وعلى ا ل م ع ش ر م ب د ي قدروها هكذا قدروها على ماذا قدروها على تمام فديه الحج اقل فديه الحج نصف ص ا ع ة نصف صاعه م د ي ن فديه الحج واقل ك ف ا ر ك مد م او لا ليش في كفاره وضعت معاهم ستين م ش ك ي ن كل م ش ك ي ن لا مد وفي الحج كل م ش ك ي ن مدينه او لا نصف ايش صار فقسوه عشت معنى الجامع فاذا كل منهما مال هذا يجب ب الشرع ويستقر في ا ل د ن ي ي ا و س ت ق ه ف ي القيسان ذ ا نحن نقول نرد على المحالفيه ل ن ن ع د من ا م ع ن ن و ل من المعونه يقول يقول م ث اما س ع ي يقول م في إ ث ب ا ت الحدود فهو مثل قياس الشافعي الذي و ق ع على الزنا في إ ي ج ا ب الحد فيقول المقالب اثبات الحدود لا يجوز بالقياس والجواب أ ن نقول يجوز ذلك عندنا ف إ ن لم ت س ل ب د لا يلما ع ل ي ه اما ان ت س ل ب ه ن ا واما ان تجيبك الدليل عليها ثم يرد عليهم ق ولانهم ه م و ل ناقضوا إيش ن اصلهم ق و ا أ ف أ و ج ب و ا ا ل ك ف ا ر ة على المفطرين الاكل قياسا على ا ل م ف ط ر ي في رمضان بالجماع ا ل آ ن نصدر على انه من أ ف ض ل في رمضان بالجماعه عليك ه ف ا ر ف و ل حسبي طيب واحد ما افضل في ا ل ج م ا ع ه افضل متعب م ل ر ا ل ج م ا ع ه عند المالكي ي ن والحنفي يجب ن عليه ك ف ا ر ة من الكفاره ليش عندنا نحن م ا ل ج ي تمام عندنا وعند الحلاب ل ف يوايا ر ة م بحجب ع ن د م ا تجيب توبه يجب عليه وستقر ر كلنا نحن هذا قياس ه هذا قياسه, قياسه عندكم بالرخص انتم تقولون لا قياس بالرخص ه ذ ا قياس بليش تقول رخص, فضل رخص. وجه ا في ا ل م ت ح ب الشافعي يعني بعض ا ل أ ص ح ا ب قال تفعل عليه من م ا ت و عليه ص ل ا ة ت ف ع ل ه قياسا على ماذا قال <تصفيق> هذه, هذه عباده ة واجبي ذ ه العبادة واجبه م س ت ق ر ة في ذمته هذه م س ت ق ر ة أ ي ض ا في ذمته يردون عليه قول الصيام ا تمام هذا قياس مع البحر الصيام له خصوصيات ل أ ن ه لا يتكرر ن ظ ا في ا ل س ن ة في ا ل ع و ر في السنه الا مره ايش إ ل ا مره ايش إ ل ا مره واحده ذ اشترى يكون ي ا ا س بالخلاف ب ب ي ن ه هل معقول المعنى أ و ليس معقول المعنى قال وفعل به ا ل سبوكي عن ب ع ض أ ا قال السبوكي الوجه هذا عملك سبوكي عن بعضها أ قال ماتوا ع ل ي ه صلاه صلى عنه صلى عنه صلى عنه في الوقت هذا أ ح س ن يكون مثل الطعام واحد داعش صلاه و قال أ ن ا على مذهب العلم ة ا ل أ ر ب ع ه واحد كان ش و ع ي وبعدين ع م ر سنين لا ت ح ص ل ما يصلي و ا ش الحل لو قلنا لو ق ع د قمت السنين دي كلها باي وقف في الصلاه ي ش ا ده ايش الحل اول يقضي ما هي الصلاه ب ع ب د الفضل يقضي ه ا ل ف ض ثم ايش الحل بل قول احد يصلي عنهم ما يدري يكونون حاضرين في ا ل ص ل ا ة او لا في عندنا وجه اخر ي غ ي س على الصوم أ ل ي س من مات و ع ل ي ا ل صيام <السلاحن> مخيرا بين اثنين بين الطعام وبين س ب ا ن صوت كان ف ا ل ص ل ا ة و ج د الاخر يقول ع م كل صلاه موت وجلسنا نكسر كم صلاه في ا ل س ن ة خ م س ة ف و ق في اليوم ا ل س ن ة كم ث ل ا ث م ئ ة وستين يوم ث ل ا ث م ئ ة وستين يوم في خمسين تمام أ ر ب ع عبدات تساوي مئتين أ ل ف ي ن و أ ر ب ع م ئ آثة ج ر ا ر يعني اثنين كيلو ونصف قلونا ث ن ن ي ي ك ل و و نصف ث ل ا ث ة كيلو, ونصف. ثلاثة كيلو من تساوي تساوي ما نقدر تساوي ايش تساوي أ ر ب ع ة زرار نسمها الكيس بين الكف ما أ ذ ك ر انهم س و ن ا ل يمكن م ئ ة كيس أ و زائد أ و أ ق ل سوناها لو ق ي الوصيه ر مو مرتاح خرجوا خمسين كيس ف يكونونها ف ي د ي ا ل ص ل ا ة و ا ي تسمونها ونرى وين مصاريف صدق اخر بلا شك انه لا في ع ل م ايش بتبين م و ض و ع الشاهد هذا في ا ل ت م ي ه ا ل أ س ل ا م ي فكان مسائل هكذا ف ونرخص ل أ ن اهم شيء كل واحد يسوي ويضبط د ف فيه كل قياس منه ولما تشيع ع ن د ن ا مناظره تمام وخصهم ودابا نسجل هذا ن ب ع د يتناقش نفكر قال ا ه ذ ا ما د ورد عليه كذا تمام ل أ ن هذا القياس م ه ر في م ا ب د ل لا نسند له أ ن هذه العله أ الاصل هي اخرى لا نسند قلوب ندفعها بالتزيح س بل نتكلم على وسائل الدفع ت المهمات حاجتين تفتعوا تفهم تقرأ م من مما تفهم ا شاء الله الثياس الأقصى حقاً الأقصى ل لبعض إن فإنك أن في صور هذا أ ه م من المهمات تعرف تعرف الاخرس تدعمها تمام ومن المهمات ا ل ث ا ن ي ة ل أ ن ي اقصر الكتب بصوره مقصره جدا ومن المهمات ا ل ث ا ن ي ة تعرف كيف تعترض وكيف ترد تمام كيف تعترض وكيف يشترد هذا فارق اخر وبعدين في سنه ر ا ب ع ة اصحاب الجسم في سنه خ ا م س ة كما في دراسات ا ص و ل ي ة لكم أ ر ب ع ه اصحاب الشريعه بل تسمى ماده اسمها البحث و ا ل م ن ا ظ ر ة اداب البحث والعشق والمناظره والله اعلم كم السمك دقيقه دقيقه حضرتكم مدى يوم الخميس ي الاولى We shall.